طب انتصرت في قلبي روح وبقت في جسمي نحبه ومنوده ومثقيل آمال هواهم سنههم تبث في المقابر الدمه بتز والدتنا التمن وبدل ذكرنا يا خير العمر سمعنا يا ترى العمل ناس الحرايه النبي المرسال خبرني بعد اللي حال هل انه الفضل عند الله وكل عالم امر الله تلك يال موال الجواب متتال اخذ منها الحكمه مثل العذاب وبثا وهدك الجمال وفاتل ذكرنا خير العمل يا ابو اليوم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 bana al-aman fuzna ba'd ziraatna ihtifazu ba'd سعدنا يا رب الكعبة تعهدنا بتعاهدهم ويوم الوجل شفعاتنا لهم تضوي المحافل وعدنا التمَن وفاتل ذكرنا يا خير العباد يا ابو اليمه تذماء